باني لما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَآتَيْنَا أَخَوَداً اللَّهُمَّ مِيثَاقَ النَّبِيِّ لَمَّا أَتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِفْظَهُ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا على ذلك إصرين قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تعلى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفضير دين الله يبغون وله أسلم من السماوات والأرض قوها وكرما وإليه